وَأَن أَسْلُو الْقُرْآنَ وَأَن أَسْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنِ اسْتَدَلَّ فَإِنَّمَا يَسْتَدِلُّ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ